وترى ا ل أ ر ض ه ا م د ة ف إ ذ ا انزلنا عليها ا لما ا ت ز ت وربت وانبتت من كل زوج ب ن ي ج ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ه ي ح ي الموتى و أ ن ه على كل شيء قدير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 وإن أصابته فتنة أصابته انقلب على و ج ه س و ا ل ل خ ة ع ه النابلسي د دون ع و من ا ل ل ه ما ل ا يضره و م الاسلاميه ينفعه ك هو ل ل ل ل ض ا ا ب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 من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظرها ليذهبن كيده ما يغيب وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات و أ ن الله يهدي من يريد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 الله يفعل م ا يشاء ه ا د ا ن خ ص م ا ن اختصموا في ر ب ه م ف ا ل ذ ي ن كفروا ق ط ع ل و م الاسلاميه يصب من فوق و م ا كلما ا م من ع حديد د أ ر و س و م ن ه ا م ن غم ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ا س م ا و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ج ن ا ت جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون الحميد الطيب صراط إلى إلى الذين من إن عنه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 واذ بورنا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وادع في الناس بالحج ياتوك رجالا ي أ ت و ك رجالا وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل خ ج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات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 إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا وان الله لا يحب كل خوان كفور أ د ن ا ل ذ ي ن يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا و إ ن الله على نصرهم لقدير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 ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي ع ز ي ز الذين ان مكناهم في ا ل أ ر ض ي ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا وأمروا بالمعروف عن المنكر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 موسوعه ت النابلسي و خ للعلوم ف ا ل ه و د عند ه وإن يوما عند ربك ك ف سنة مما ت ع د ن وكأي ن قرية أمليت ل ه الاسلاميه وهي ظ ا م ثم ة خ ت ه و ي ل ص ر قل يا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 ألقى الشيطان في أمنيته ما شركه الهدى شركه دعويه غير م ب ح ل ه آ ي ا ت ه ث م ي ح ك م الله آ ي ا ت ه و ا ل ل ه ع ل ي م حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ف ت ن ة للذين في قلوبهم م رضوا والقاسيه قلوبهم و إ ن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم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 إن الله لطيف خبير له خبير موسوعه ا ا في ا ا ل أ ر ض و إ ن ا ل ل ه لهو ل ا غ ن ي ا ل ح م ي د أ ل م تر أن ا ل ل ل ه شخر ك م م ا في ا ل أ ر ض و ا ل ف ل ك تجري في ا ل ب ب ح ر أ م ر ه و ي م م س ا ا ل ه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 ي َ ك َ ا د ُ و ن َ يسقون ََ ب ِ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ ياتون َ عليهم ََِْْ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا ق ُ ل ْ أ َ ف َ أ ُ ن َ ب ُِ ك ُ و بشر َِ من ِ داركم ُْ أ َ ن َّ روى ُ ع ه ى الله َ ل ِ ي ن َ ك َ ف َ ر ُ و ا و َ بئس َِْ المصير َُِْ م و س و ب ه ا ل ب ا ب شيئا ل ا ي س ت ن منه ق و ه وعف ا ل ا ل ب و ا ل م ط ل و ب م ا ق د ل ا ل ل ه ا م ي ه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 م س ل قبل م من ي ن و ف ي ليكون هذا ا ل ر س و ل ش ه ي د ا ع ل ي ك ك م و و ت ن و ا شهداء ع ل ى ا ا ل ن س ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا وآتوا ة ا ل ز ك ا ة و ا ع ت ص م و ا ب ا ل ل ه هو و م ل ا م فنعم المولى ونعم I'm s o s e y